ذكرنا في शेवट كل الله هم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم صل علی محمد و الله والحمد لله ولا اله Illa Allahu Wallahu Ekber Vela Havle Vela Kuvvete Illa Billahi'l-Aliyil-Azim